خلف يوم الدين <سؤال> اياك نعبد وفياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الرحمن الرحيم سفى لله مات السماوات ومات يطلقه والعديد الحديد هو الذي من قد الذي يفكره من أهل الهداد من ديارهم لفضيله <تصفيق> الدكتور ما <تصفيق> اطرح لا يكون دوتا من بين دورنا منكم وما أهدى لكم الرسول فأهدوه وما أهدى لكم عنه فأنته واخده الله انزل يذكركم الله تبارك ربنا اتقنا انك من الله رب إِذْ يُنَبِّئُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَكْفُرُونَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي you. وصفة في سجورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفضلون لا يفضلونكم يفضلون جميعاً إلا في لا قرآن أمري وعلىكم عذاب لي لما الشيطان إبطار إنسانكم ما but a <laughs> ah